خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل دخلت مكة شرفها الله للعمل وعندما اقترب ميعاد الحج وددت لو أني حججت بيت الله الحرام وفعلت فردة الإسلام فهل يجب علي أن أمر على الميقات أو أن أرجع على الميقات مرة أخرى لأحرم بالحج أو بالعمرة هنا الرجل انتوى الحج والعمرة مع وجود العمل فهو إذا مر من المقاط مر منتويا للحج العمر مريدا للحج العمر فقد وقع تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج وهو مريد للحج العمر فواجب عليه أن يحرم إذا دخل مكة وإن كان للعمل وهل يحرم عليه ما يحرم على الحاج طيلة هذه الفترة؟ طبعا هو يحرم عليه ما يحرم على الحاج لكن نحن نقول إذا دخلت مكة وأردت الحج والعمرة ولك عمل كن متمتعا فإذا مر, مر على الميقات قلنا له احرم وتحرم بعمرة تتمتع بها إلى الحج تأتي بالعمرة وتبقى بمكة حتى تلوم لهم الثامن وتحرم بالحج حتى نقول أنك تحللت التحلل كل بالعمرة المستقل وهذا أيسر عليك جدا من أن تحرم حجا مفردا أو أو لسيما أنه عليك العمل